قد لي كل ولساني يشكر على اللي في يسوع انا قلبي اسجد لي جدالك ولساني اللي في يسوع انا بك سلام مصرتي وحبي كنت النهار هبقى إيه من غير يسوع Kylläkään, jotenka, minäkin minulla on tämä. Oletko nyt niin hyvä? Oletko nyt niin انا نصرتي في شخصك حقيقة مش كلام بعد الهزيمة اللي ملت قلبي دموع انا نصرتي في شخصك حقيقة مش كلام بعد الهزيمة اللي ملت قلبي دموع انت بتملل القلب فرحة وسلام كنت النهاردة هبقى ايه من غير يسكور Oja yasoha, entä mälikin mullut, rupi al-arbaa Entä fiin orakkii kerti fiin, kun liittabak Oja yasoha, entä mälikin mullut, rupi al-arbaa Entä fiin orakkii kerti بدي قوه ونصرفه كل الساعات يا رب نورك وسط ضلمتي يبقى tässä تشبع حياتي kysymys. Tässä on minun kysymys. Tässä on minun kysymys. Tässä on minun kysymys. Tässä on إنتا في نورك يختفي كل الضباق يسوع إنتا ملك الملوط رب الأرباق إنتا في نورك يختفي كل الضباق واتبدل الطعف اللي ساكن من زمان ليسوع من مثيل كلا وألف كلا إن المسيح قائد قادر مجيد فريد ظافر صار على الموت فصرعه وأمر البحر الهائج فأسكته وشف الأبرس النجس فأبرأه ولمس نعش بن الأرملة فأقامه وإلى أمه أرجعه إنه ملك الملوك المتوّد فتوجه على عرش قلبك ليقودك في موكب نصرته كل حين إنه سيد الأسياد الغالب فاقبله ليغلب فيك وبك ولك إلى أبد الآبدين إنه رب الأرباب المقتدر وصلاتنا أن تعلنه ربا لإرادتك وفكرك وعواطفك باسم المسيح آمين